صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ان الذين يتلون كتاب الله وقام الصلاة وأنفقوا من رزقناهم, رزقناهم سرا وعلانية يرجون من لن تبور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 الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير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 ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم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 ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير فذوقوا فبالق ظالمين من النصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم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 أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إنه يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَبُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءً نذير إلا يكون من أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر سيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل يوم لا ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلا